يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يؤيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيب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 من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن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 وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إِنَّ الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يفخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 لليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأعلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الردس من الأوسان واجتنبوا قول الزور تنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شائرا الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محدها الى البيت العتيق ولكل أمة دعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعاب فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوان كفو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير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 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمْكَنَّا مكناهم فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونهوا عَنِ المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوع وعاد وثمود وقوم إِبْرَاهِيمَ وقوم لوط وَأَصْحَابُ مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أَخَذْتُ فكيف كان نكيل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 معاجزين أولئك أَصْحَابُ الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إِذَا تمنى ألقى الشيطان في أُمْنِيَتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشيطان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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعيد وَلِيَعْلَمَ الذين أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ من رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَادِي الذين آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما أوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو نافور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 وَإِنَّ الله لهو الغني الحميد أَلَمْ تر أَنَّ الله سخر لكم ما في الْأَرْضِ والفلك تجري في البحر بِأَمْرِهِ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إِنَّ اللَّهَ بالناس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يحييكم إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ إِكْوَلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنُوهُ ناسكوه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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسكون بالذين يدون عليهم آياتنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بشر من ذَلِكُمْ أَنَّا وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيكِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم